ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا الله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم يَجْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ كِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا أساطير الأولين، وهم ينهون عنه، ينأون عن، وإيه يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذو قفوا على النار، ولو ترى.